الشكر موصول للاخت حنان بلبلو واعضاء الفرقه اسماعيل عبد القادر حيدر ابو شيبه محمد يوسف حسين الطيب اسامه بريش عامر ساكس بابكر ابراهيم حسن ثوره ايهاب ابراهيم الفيل عبد القادر تاور يوسف ابراهيم عثمان تيبر محمد ود اللبيض وبشير جابر رب